وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعيرة وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة الجوار الكنة والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفت إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما طاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظليم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يتقين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين